إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أخلاقه غضت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله مولد الهدى مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم طوال شهر ربيع الأول يكتبها ويقدمها عبد القادر الزنفلي أيها الإخوة المؤمنون الآن نذيع على حضراتكم أسماء الفائزين بجوائز العمرة مع الإقامة كذلك الفائزين بجوائز مالية أولا الفائزون بجوائز العمرة مع الإقامة في مسابقة مولد الهدى محمد مسعود صالح حسنين 10 شارع سلمان الفارسي منشية السد العالي أين شمس القاهرة جمال هاشم شحات حسنين مركز ساحل سليم شارع جمال عبد الناصر الصيود مرة أخرى الفائزون بجوائز العمر مع لقامة محمد مسعود صالح حسنين 10 شارع سلمان الفارسي منشية السد العالي أين شمس القاهرة جمال هاشم شحاتة حسنين مركز ساحل سليم شارع جمال عبد الناصر أسيوت رجاء التوجه لمبنى الإذاعة والتلفزيون في موعد غايته أسبوع مع إحضار الأوراق والمستندات الخاصة بالسفر وقد ساهمت الجهات التالية في تقديم جوائز العمرة محافظة بن سويف محافظة الإسماعيلية ألف محافظة الفيوم ألف محافظة السويس ألف جنيه، محافظة الإسكندرية ألف جنيه، مؤسسة أخبار اليوم ألف جنيه. ثانيا الفائزون بجوائز مالية دفتر توفير بخمسمائة جني مقدمة من الهيئة القومية للبريد وأسماؤهم كالتالي رضا السيد سليمان حمودة القليوبية مدرسة سعد زغلول الاعداديه بنين سعيد صبري أحمد نصر بن سويف الفاشن غرب الثانوية الصناعية جوده محمد سليم خليل الشرقية فاقوس الحجاجية المستجدة عبد الفتاح يوسف أحمد عيسى الجيزة 12 شارع التوني متفرع من شارع الإسعاف السيد البسيوني الألف نوفل الغربية مركز السنطة قرية نطاي خلف مدرسة الشهيد شوقي ماجد محمد آدم الغربية اتنين شارع أحمد عبد العزيز المتفرع من شكري القوتلي الدور الثالث خميس عيد سيد أحمد التهامي الإسكندرية خرشد الزويدة شارع عصر الإسلام علاء محمد عبد الفتاح أبو عبده الغربية الرجادية طنطا بجوار مسجد جسار محمد صادق عبد الله الحريري المنوفية سرس الليان متفرع من سكة القناطر خلف المطحن مصطفى فتحي زكي حسن إسماعيل الغربية طنطا مساكن الجلاء الجديدة أمارة نين مدخل اثنين شأة واحد وسوف يتم تسليم الدفاتر في أقرب مكتب بريد للفائز نرجو للفائزين التوفيق وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخلاقه غذت القلوب بلطفها قبل استلال سيوفه ونباله مولد الهدى مسابقة يومية